واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم واغفر لأبي إنه كان من الظالمين لا تخزني يوم يبعثون ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع عمل ولا بنون الا من ادى الله بقلب سليم وازلت الجنه للمتقين وبرزت الجحيم للغاويين وقيل لهم أينما كنتم تعبدون من دون الله هل ينصرونكم أو يتصرون؟ فكبكبو فيهاهم واللاون وجنود إبليس أجمعون قالوا وهم فيها يختصمون تَلَّاهِ إِن كُنَّا لَفِي ضَلَالٍ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 فاتغوا الله وأضيعون قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون